بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين حسب ما بحثنا حتى الآن يترتب عليه. مسألة إثبات ولاية الفقيه بمعناها العام غير أنه ليس من قبل المؤمنين أو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمعناه الثاني بمعناه الأول هو ليس شيء مهم بمعناه الثاني لو آمنا به هذا هو ليس الفقيه عليكم السلام وحمد الله وأما بغض النظر عن ذلك تثبت الولاية للفقه عليكم السلام وحمد الله من دون فرق بين الشبهات الموضوعية طبعا هم لا أقصد الموضوعية الشبهات الموضوعية الخاصة من قبل أن إنائي أنا إنائي طاهر أو نجس نقول ولاية الفقيه بحكم ولاية الفقيه يحكم أنه ناجس أو طاهر لا ما هالوضع، إنما في المواضع التي تعود عادة إلى الولاة سواء في الشبات الموضوعية أو في الشبات الحكمية أيضا مو قضايا التقليد أقصد إنما الشبات في الحكمية التي ترجع إلى الولاة. كل هذه تثبت بالنسبه للشبهات الموضوعيه اذكر كم مثال وبالنسبه للشبهات الحكميه ايضا اذكر كم مثال ان شاء الله ثم ندخل في نقاش مع استاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بالنسبة للشبهات الموضوعية مثلا معرفة أن مصلحة المجتمع الإسلامي اليوم هل تقتضي الجهاد بالسلاح أو التقيه والسكوت خب هذا شبه موضوعية ليست شبه حكمية خب مقاييس الجهاد ومقاييس السكوت واضح لدى كل الفقهاء طبعا حينما تكون يكون احتمال الانتصار احتمالا قلائيا معقولا يعتمد عليه يختبر الجهاد حينما يكون لا احتمال الانتصار ضعيف احتمال الانكسار هو القوي قد يفتاه بالسكوت مثلا مثال ذلك من من المقاييس التي تكون بيد الفقهاء هذا ليس الكلام في ذلك ولكن تشخيص المصداق أن المصلحة المختلفة المجتمع الإسلامي ماذا يختضي هذا داخل فيه أما الحوادث الواقع فارجعوا فيها الى رواة حديثنا والمقصود برواة الحديث الفقهاء يثبت ذلك مثلا موضوع الهلال طبعا موضوع الهلال يحتاج الى بحث خاص انا عاد ان شاء الله هذا البحث الخاص ان شاء الله يجوز غدا او بعد غد أذكر لكم هذا البحث الآن على الإجمال أقول موضوع الهلال بناء أن على أنه داخل في دائرة ولاية الفقيه. خب هذا شبه موضوعية ثبوت الهلال وعدم ثبوت الهلال بناء أن على أنه داخل في موضوع ولاية الفقيه. وسنبحث بحثا خاصا ذلك إن شاء الله موضوع الحد الشرعي هل زنى او لم يزني هل لاطى لا سمح الله او ما لاطى هل سرق او لم يسرق خب الشهبات موضوعية الحكم خواض كلهم قائلين ان الزاني يحد كذا اللائط يحد كذا السارق يحد كذا لكن تبقى الشبهة الموضوعية الشبهة الموضوعية رأي الولي بم... راي الولي متبع وفق إطلاق أما الحوارث الواقع طبعا لا أقصد رأي الولي متبع يعني علمه الشخصي حجه هذا بحث ان العلم الشخصي حجه أو ليس بحجه يعني الولي بعد يخرج عن مقاييس مطالبة, مطالبة شاهدين أو مطالبة أربع شهود أو كذا علمه الشخصي فجه هذا بحث آخر أنا ما أقصد هذا البحث هذا البحث بحثناه أظن في كتاب القضاء إذا أنا ما مشتبه ليس هو هذا المقصود لا وإنما وفق المقاييس وفق المقاييس الفقهية إذا ثبت لدى الولي وفق المقاييس في قيله الحق أن يأمر ويعمل ولايته ذات القاضي الشخصي المنصوب قد يقول أنا مو عندي المقاييس عندي ما, ما تحققت الولي إذا تحققت عن المقاييس الحق أن يقول أنا عن تحققت عندي المقاييس ايا كانت من بينتين أو من شهود أربعة أو أو حس يقول أنا بحس من أنا على حجيه الحس لو قلنا بأن العلم الحسي حدج آدم على بحث يبحث في مخليه وفق المقاييس هذه شبه موضوعية تشمل قوله أما الحوادث الواقعية تشمله قوله عبارة أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة خريفنا هذه أمثلة للشبهات الموضوعية هذا قسم والقسم الآخر أنا ما أديه أول بحث قلت إذا قلت الشبات الحكمية إذا قلت أنا ما أدري إن كان صادر مني هالكلمة هذه خطأ لفظي أشطب علي ما أدري أنا أشقل على كل حال القسم الآخر القسم الثاني ما يسمى بموارد ملء منطقة الفراغ يعني الأحكام التي لم تحددها الشريعة كمسألة فقهيه يقلد فيها وإنما أبغت الشريعة ذلك فراغا ومن دون أن يكون هذا نقصا في الشريعة ليس نقصا في الشريعة بل كمال في الشريعة يعني أن الشريعة تعمدت ابقاء الفراغ حتى هذا الفراغ يملأ من قبل الولي باعتبار ان هذا الفراغ طريقة ملئه تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ومن مقتنفات الى مقتنفات فاصلا كمال الشريعة بهذا انه جعلت هذا جعل هذا ملئها بيد الولي هم أذكر كم مثال ثم أنشغل بما أفاده أستعمل الشهيد إن شاء الله مثلا منها فرض الزكاة على غير الأعيان الزكاوية التسع الاعيان الزكاوية تسع كما تعلمون فرض الزكاه على غيرها كما صنعه إمامنا أمير المؤمنين على ما ورد في النصوص بالنسبة للخيل بينما الخيل لم يكن من تلك التسع هذا هم إذا تردون المصدر الوسائل مجلد تسقى بحسب طبعة آل البيت باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب الحديث الأول صفحة 77 مثال ثاني المانع من الاحتكار الاحتكار على العموم ليس محرما ابتداء المالك حر في أمواله يريد يحتكر هسنا يريد يبيع يريد يحتكر في وقت مناسب له يبيع حتى يربح لكن ورد في عهد الإمام علي عليه الصلاة والسلام إلى مالك الأشتر المنع عن الاحتكار هذا حكم ولائي هذا المصدر إذا تدلون نهج البلاغة الكتاب الكتاب 53 نهج البلاغة قسم الكتب مو قسم الخطاب قسم الكتب الكتاب 53 وما إلى ذلك من أمثلة هنا يأتي دور أستاذنا رحمه أستاذنا له بحث ممتع مفصل أنا ما بنائي أذكر هنا بتفصيل ما أدري انا ذكر يجوز أن أذكر في كتاب ولاية الأمشع أصغيبة أو ما تكره أن الناس ما فيه إيه على كل مصدره الأصلي هذا البحث كتاب الإسلام يقود الحياة. الحياة هذا كتاب كتبه أستاذنا رحمه الله ضمن قدة حلقات كان أول ما طبع ما نشر كان ضمن أظن ضمن ست حلقات أو خمس حلقات ست حلقات كان وكتبه استاذنا في وقته بعد انتصار الثوره الاسلاميه المباركه في ايران حدث استاذنا في وقته انه قد يكون رجال الثوره حفظهم الله في ايران قد يكونون منشغلين بقضايا اجرائيه وقد قد يكون مصر لهم ذيك الفرصة لي يحققون هالمسائل التي هي كنت نجح فقهيا وترتب وتخدم الدولة الإسلامية المباركه في إيران بهذا الهدف هو كتب أدت أدت حلقات وارسله الى ايران وطبعت كي تنفع به بها الدول الموركه واساتنا بهالفكره وبهالعقليه كتب هذا الشيء اخيرا هنا جمع من قبل مؤتمر الشهيد الصادر الذي صار قبل كم سنه هنا في ايران جمعت هذه حلقات وجعل عليها اسم واحد وبشكل كتاب طبعت بعد من دون أن تكون حلقات والاسم هو الإسلام يقول الحياة وهذا موجود فعلا مطبور موجود بالسوق هناك من صفحة خمسة وأربعين إلى صفحة ستة وخمسين. هل مقدار طبعاً الإسلام كود الحياة كتاب قلت لكم عدة حلقات يوميات. يوم لكن الآن المنظور هل مقدار من من صفحة خمسة وأربعين إلى ستة وخمسين ذكر أصدقاء مقاييس لتدخل الفقيه في الجوانب الاقتصادية وكان ينظر إلى الجوانب الاقتصادية ذكر مقاييس باحتمال أو برجاء أن ينفع ذلك الدولة المباركه هو البحث ممتع راجع لطيف أنا أريد أن أشير إلى هذا البحث وما اريد ان اذكر كل لانه فعلا خارج عن بحثي وفعلا خارج عن, ال... عن الاختصار الذي اخذته على عاتقي في هذا البحث راجعوا هناك أنا اشير اشاره الى بعض كلاماتنا متقطعا ثم أريد أن أعلق تعليفا على ذلك المقدار الذي أشير ما يلي يقول رحمه الله أن هذا النص الوارد عن الإمام الحج عجل الله فرجه أما الحوادث الواقعة فرجع فيها إلى رواة حديثنا يعني أنا أتعرض إليه باعتبار دخل في صلب البحث الذي أنا كنت فيه أما الحوادث الواقعة فرجع فيها إلى رواة حديثنا يقول هذه العبارة ظاهرة في الارجاع إلى الرواة بما هم رواة هذا شبيهٌ العبارة إلى أن نحللها نبحث أقول هذا شبيه بالاعتراض الثاني أظن من الاعتراضين اللذين نحن بحثناهما نحن بحثنا اعتراضين على السلال بهذه الرواية لإثبات ولادة الفقيه الاعتراض الثاني أظن الاعتراض الثاني هذا كان أن هذا ارجاع إلى الرواس بما هو رواس يعني كان الاعتراض الأول عبارة عن أن اللام احتمال أن يكون لام عهد هذا الاعتراض الأول كان والاعتراض الثاني كان هذا أنه مثل الارجاع إلى اللابن إلى التمار إلى الطبيب هذا مو معنى ولاية أبو اللبن أو ولاية أبو التمر أو ولاية الطبيب هذا ظاهره يشبه ذاك الاعتراض الذي نحن بحثناه واجبنا عليه يقول ظاهرا في الارجاع الى الرواس بما هم رواس فالمرجع في كل الحوادث الواقعة بالقدر الذي يتصل بضمان تطبيق الشريعة على الحياة هذا العبارة رغم انها شبيهة بذاك الذي تكرناه وابطلناه بالدقة وبالتحليل يظهر فرق بين هذا الذي يريد أن يقوله أستاذنا وبين ذاك الذي بحثنا فيجب أن نعرف هذا الفرق ثم نعرف أن هذا الكلام هل هو صحيح؟ أو هذا أيضا ليس هذا صحيح نبحث الفرق هو أن الإشكال الذي بحثناه ماذا أمس أو أمس بحثناه هذا الإشكال كان المقصود به أصلا إنكار ولاية الفقيه بشكل مطلق مثل الارجاع الى اللبن يعني انه ابو اللبن ولي مثلا او الارجاع الى التمار يعني ابو التمر ولي او الطبيب يعني الطبيب ولي او الصيدلي او الصيدلي ولي فما ما هالشكل كذلك ارجعوا فيها الى رواه حديثنا الى رواه حديثنا يعني لاخذ الرواية او ترسع في مقدار قول ولأخذ الفتوها لأن الفتوى حصيلة الروايات أما لأخذ الأحكام البلائية هذه منين الأحكام البلائية ما تؤخذ من الروايات الأحكام البلائية تؤخذ من الولي رأسا هو يحكم فكنا خو هذا ال العبارة شنو علاقة بالحكم الولائي هذا الاشكال الذي نحن بحثنا الشادن لا يريد ان يقول هكذا وانما يريد ان يثبت ولايه الفقيه ولكن يثبتها في دائره ضيقه مو ولايه الفقيه المطلقه على خلاف ما آمن به في ظن رسالته العملية في تعليقه على منهج الصالحين ما المأثور السير الحكيم هناك آمن رحمه الله بولاية الفقيه المطلق لكن هنا لا هنا كان له هذا الذي كتبه في أواخر حياته رضوان الله عليه كان له نوع عدولا عن ولاية الفقه المظلمة فيقول نحن نؤمن بولاية الفقه الفقه عند ولاية ويؤمن ولايته وفقرائيه ولكن ولايته هم راجعه الى الامور التي لها صلب النصوص فإن ما ينبغي أن يفعله الفقيه هناك مؤشرات ضمن الكتاب والسنة مؤشرات ثابتة في الكتاب والسنة ناضية إشارات إلى الولي أياً كان هذا الولي الفقيف المعصوم هو ما محتاج إلى المعشر الولي غير المعصوم أيا كان هذا الولي هناك مؤشرات مستفادة من نفس الكتاب والسنة وتأشر أنه كيف يصنع الولي طبعا هالدائر هالدائر اللي هالدائر اللي يستفاد من تلك المؤشرات مو جامد كلش بحيث يرجع إلى فتوى مرة أخرى لا به بدائع يقدر الفقيه هو يختار البديل اللي يراه أفضل فاذا لا يخرج عن مستمن من الولاية لكن هذه هم راجع إلى الروايات فتثبت الولاية فيها الدائر هذه خلاصة حلامه والمؤشرات على الإجمال أنا أذكرها وأترك التفاصيل راجعوا الكتاب هذا الكتاب الاستنجد الحيات على الإجمال لأني أردصل إلى نقطة اللي أريدها نقطة المناقشة اللي أريدها المؤشرات ما يلي اولا يقول التجاهد تشريع اتجاه التشريع في الشريعه الاسلاميه مؤشر ثابت لطريقه التشريع الذي يتم عن طريق الولاية اتجاه التشريع الالهي هو الهي مو ولائي لكن يؤشر يخلف اشاره ثابته ضمن الكتاب والسنه حول ما ينبغي أن يفعله الوزر مثلا يذكر هو عددا يشرح في الكتاب راجعوه يذكر عددا من الأحكام التشريعية التي حددت بقدر الإمكان التي استأصلت بقدر الإمكان الكسب الذي لا يقوم على أساس عمل. مثلا حرمة الربا حرمة إيجار البيت الذي آجرته استجرته إيجار بأكثر من المقدار الذي استاجرته إلا أن تضيف عليه اضافه تعمر ترتب لو أصبحت أجيرا لعمل لصلاة أو صوم لسنة صلاة سنة صوم وكنت مأخوسا في أنت ساجر غيرك أنت لا تصلي تخلي غيرك يصلي فرأسا انتطعت عم العمل هاي سنة الصلاة أو سنة صوم انتطعت إلى زيد من الناس بسعر أرخص أخذت الصوم سنه أفرقه مئة ألف ثمان وانضيت إلى واحد خمسين ألف ثمان تبلع الخمسين اللي يزيد أن تبعائج هذا يجوز وإنما يجب أن تعمل عملاً ولو القليل تخلي إليك والكثير تنضي إلى غيرك حتى تربح لكن يجب أن يكون في مقابل عمل وما الى ذلك من امثله هو ذاكرها يقول هذا خب تشريع الهي مو حكم ولايه الفقيه لكن هذا يعطي مؤشرة ان الفقيه حينما يرى من المصلحه يحكم باحكام يؤدي الى استصاله الكس لا على أساس العمل هذا شيء. الشيء الثاني التجاهل عناصر المتحركة افضل الشيء الثاني القيم الاجتماعية التي أكد الإسلام على الاهتمام بها هم هو يذكر آيات يذكر روايات راجعوا اجمالا الشيء الثاني هذا أنه هناك قيم معطاة قيم اجتماعية معطاة ضمن الكتاب والسنة من قبيل عنوان المساواه من قبيل عنوان الأخوة من قبيل عنوان العدالة من قبيل عنوان القصد وهو يذكر رحمه الله الآية تشير إلى أنا حادثه المؤشر الثالث اتجاه العناصر المتحركة على يد النبي أو الوصي عناصر متحركة ولائية مو إلهية ولائية حركت على يد الولي أو الوصي مثلا من قبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع في فترة معينة من إجارة الأرض خب إجارة الأرض ليست محرمة <ترجم> أدان بل أنا آسف اني اليوم تعخذت المجيء نتيجة الأوضاع الأوضاع المزاجية والبدنية اللي عندي أدى إلى اني خرجت من البيت قبل يعني بعد الوقت عنك أكثر تأخيرا من الأيام الأخرى اللي كنت أخرج على كل حال سعلا مدام صار أذان أنا أضطر أن أكمل الحديث غدا إن شاء الله وأشرح بعد ذلك التعليق اللي عندي على الكلمة